كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 يَسْرِقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْل فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِن ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين